درت حيرا دي عاشقا دا ي د عشقاً فدائي ي عشقا ترتاح <متحدث> ي راندي عاشقا دا فداي ي ي عشوق عشقا عشوق زراري مجنون ليلاتك ل فيغامضا قبل وينيليجي تبريزوانك ز و ا ن دائی عشقا تاب ر للاقربان د في د ا ئ ي عشقه د خ ت ر ت حيران دي عاشقا دا فداي ي عشقا ف م عشوقا ز ر ا م ز ن دا فداي ي عشقا ترشيلا ص ا ر ا ت ش ي دي دم تديار كاندرمي و 「そらジェちーだんだんだよ」 فاسرع ارس وزراقي باند فدائي ي عشقه ترتاحيرا دي عاشقا د في د ا ئ ي عشقه فمعشوقا ز ر ا ي ز ا د في د ا ئ ي عشقه 違います。 د ر ب ي خوش الحريغ ا ل م ا ن د ف ي د ا ئ ي عشقه درت حيرا د ي عشقا د ف ي د ا ي عشقه ف م ع ش و ق ا س ر ا ر ي ز ا ن د ف ي د ا ي عشقه فمعشوقا زهرامي زند فدائي ع ش ق ا ه استحقيقي ع ش ق ا ماجاز عشت راسي ذا لينا شي دست لارى ل ي ن ا ش ي ط و ن د في د ا ي عشقه درت حيرا دي عاشقا د ف ي د ا ي عشقه فام عشوقا زرابيزا د ف ي د ا ي عشقه قم اعشقا و زراوي ز ن د في دائي عشقا هرتوك هرتك دستادا عشقا قم ا تراسي دلينا شي وارقاوي ي وعظم إيمان دفي داي عشقه عزم إ ي م ا ن د ف ي د ا ي عشقه درت حيرا بعشقا ا د ف ي د ا ي عشقه فمعشوقا زراوزا د ف ي د ا ي عشقه فم عشقا و زرابي زاند ف د ا ي عشقا شداد المينا وارتقر ا ن ف ي ل اخفى لازانا 「ただいまだ」 صرت ا حيران دي عاشقا دا فداي ي عشقا فامعشقا زراويزا دا فداي عشقا, دا عشقا, دا عشقا جي پوري حامد ورسيقي حامدهم الهادفا ترقب شحامي الهم تغفر هذا ففوري ورسيه وارتاوى توديك لاسبحان دا فدائي عشقه عاشقا دا فدائي عشقا د ا ئ ي عشقا ف م عشقا ز ر